أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما فليأتقوا في الأسباب جندما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعدوا وفرعون ذو الأوتاد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 وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابُ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمًا فَغَا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلَا تُشْتِطَ وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَائِ الصِّرَاطَةِ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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُنَطَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَّا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ ما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِدَّةَ نَالَزُ الْفَأْ وَحُسْنَ مَأْبِ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَاءَ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَاءَ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب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 حتى توارت بالحجاب، ردوها عليّ فطفق مسحاب بالسوق والأعناق، ولقد فتن الناس لإمان، وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب. Allah berfirman: "Rabbku, berilah aku kekuasaan dan berikanlah aku kekuasaan yang besar. Aku tidak memerlukan seorang pun di antara orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. وَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَمِنٌّ أَوْ أَمْسَكٌ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا Wadzukur abdana ayub idnada Rabbuh annima sani al-Shaytan binusbihu adab arqud bilijlik hada muqteslu baridu wa وواهبنا له اهله ومثلهم معه رحمه منا رحمه منا وذكره لوللالباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَجَلًّا هذا ما تُعَدُّونَ لِيَوْمِ الحِسَابِ إِنَّهَا ذَلِكُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ هذا وإن للطاغين لشر مأب جهنم يصلونها فبيس المهد هذا فليذوقه حميم وغساق وأخر من شكله أزواج هذا فوج مقتاحم معكم لا مرحب بهم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 إن يُوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إن قال ربك للملائكة إني خانق بشرًا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.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 قال فانك من المنذرين الى يوم وقت معلوم قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول